Hussain Hussain Ya Hussain Hussain Ya Hussain Hussain كف حبّي ووفائي كربلا طرق قلبي وندائي للسماء كف كربلا طرق قلبي وندائي للسماء حسين حسين يا حسين انت كهف الفدا انت رفض القيوب انت معي الوفا في رياض السمود في رياض السمود سنبض السماء في ضمير العهود يا ملك أربلاء انت روح الوجود انت روح الوجود لك عمضي بوجودي والولاء طور قلبي وندائي للسماء لا كم لي بوجودي ولا طرق قلبي وندائي للسماء يا حسين يا حسين يا حسين حسين, يا حسين, حسين صمود الجراح من وحذائي من لسان رماح كل ما عبر السنين كل ما عبر السنين يحيى صوت الكفاح بالضمير المبين كربلاء والشام جيت لك, جيت لك يا حسين لك عزمي وصمودي والفداء طرق قلبي وندائي للسماء لك عزمي وصمودي والفداء طرق قلبي وندائي للسماء حسين حسين يا حسين حسين يا اسير عاشق الا خلو انفوا عني شعب شعب بالدموع شعب شعب بالدموع من على الضمير يرتل بالجموع بي مهما يصير ارفض كل خنوع ارفض شعب عيني ودموعي اليك جاء طرق قلبي وندائي للسماء شعب عيني ودموعي اليك جاء قلبي وندائي للسماء من تراب الجروح جاء تحنل تشوف شفت عرشك يلو والدمع علي يطوف والدمع علي هذا صوت الجموح ناداك الصفوف سيد الحب طموح وانا طامح شغوك وانا طامح شغوك لك صوتي وطموحي والعنى طر قلبي وندائي للسماء لك صوتي وطموحي والعنى قطر قلبي وندائي للسماء ايام المصار من عيون العليل نزل وحي العذار قال صبرا جميل قال صبرا جميل يعني لا للصعاد لكم الدم قليل روحي خطت كتاب للحسين الرحيم للحسين الرحيم لك سعي ورحيلي واللقاء طر قلبي وندائي للسماء لك سعي ورحيلي واللقاء طر قلبي وين دايني للسماء تسافر يا, حسين،, حسين،, يا, حسين،, يا, حسين،, حسين،, يا حسين،, حسين يا حسين بصوت الرادود الحسيني كلمات الشاعر الحسيني حسن الكلابي الهندسة الصوتية والإخراج أركان السلامي التوزيع وهاج الشروفي